جرب, جرب جرب جرب جرب جرب أن تعوض مفاتك وتستدرك ما قصرت فيه إذا فاتتك طاعة بالأمس فاعزم على ألا تضيعها اليوم إذا فاتتك السنة القبلية فصلها بعد الصلاة وإذا فاتك قيام الليل فقضه بعد طلوع الشمس وإذا فاتك وردك من القرآن فاحرص على أن تقرأه مع وردك بالغد جرب لا تفرط في شيء من الطاع المهم جرب جرب جرب, جرب